الرب العارف بي وقراراته تدعم وعلى الشرق الجزيره والتسليم واشهد نظراه هو النظام ثانيه وضينا الايمان ما هو وهو اصل عظيم ومرتبه عظيمه من مراتب هذا الدين حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين للصحابه ان الدين مبني على ثلاثة مراتب منها الإيمان وذلك في حديث جبريل المشهور بأم السنة كما أن الفاتحة هي أم الكتاب فحديث جبريل هو أم السنة وذكر فيه مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم أما دينكم أو يعلمكم دينكم فكأن الدين في هذه المراتب الثلاث ومن أراد أن يعرف دينه بالادله الصحيحة وأن يعرف مراتب الدين وأركان هذه المراتب فعليه لدراسة هذا الحديث العظيم الإيمان بينا معناها المرى الفارثة لغة وشرعا وأركانه وشعبه وضده وهو الكفر واحتجنا إلى بيان ضده لأن نقض الإيمان هو الكفر بالله رب العالمين لأن نقض الإيمان هو الكفر ضد الإيمان هو الكفر كما بينا التوحيد وضده هو الشرك فكذلك الإيمان وبضدها الأشياء, الأشياء تتبين فاللون الأبيض مثلا لا يظهر حسنه إلا إذا كان مع ضده مع اللون الأسود كذلك الإيمان يعرف بضده يعرف بحقيقته وكذلك يعرف بضده والتوحيد يعرف بحقيقته وكذلك يعرف المعرفة ضده ألا وهو الشرك ونقوم بتلخيص لما ذكرناه المره الفارطة وهو أن الإيمان له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. اذا الحقائق ثلاثة، الحقائق لكل شيء ثلاثة. حقيقة لغوية يعني معنى الشيء في اللغة. هذا الشيء أو هذه الكلمة موضوع لبيان شيء ما في اللغة. وهذه حقيقة الشيء لغوية وحقيقة شرعية. وهو أن هذه الكلمة في الشرع أريد بها كذا وكذا. فقد تكون في اللغة عندها معنى وفي الشرع تحمل المعنى الأصلي مع زياده عليه وحقيقة عرفية الثالثه حقيقة عرفية وهو أن يتعارف الناس على شيء ما فلو اطلقت تلك الكلمة في عرف الناس لعرفوا أن المراد به كذا وكذا وليس المراد به المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي الحقائق ثلاثة حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية حقيقة الإيمان في اللغة ما معنى الإيمان لغة لما نقول هذا الشيء في اللغة كذا وكذا يعني حقيقته في اللغة لماذا وضعه العرب لأي شيء وضعت العرب هذه الكلمة لبيان أي شيء الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك ولا ريب فيه الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك ولا ريب فيه يقول الله تبارك وتعالى فآمن له لوط فآمن له لوط أي صدقه لوط وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما انت بمصدقنا وهذا التعريف اللغوي حقيقة الإيمان في اللغة تأتي في الكتاب حينما تكون أو يكون لفظ الإيمان معدا بحرف اللام إذا جاء لفظ الإيمان معدا بحرف اللام فمعناه حقيقته في اللغة وهو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه وأما حقيقته في الشرح وما المراد بكلمة الإيمان بالشرح لما يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل أخبرنا عن الإيمان فما حقيقة الإيمان إذا اطلق في الشرع يعني اذا اطلق في الكتاب والسنه لما يقول الله تبارك وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما معنى كلمه الايمان هنا الايمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح آمن بالله أي قال بلسانه أنه لا معبود بحق إلا الله وآمن بقلبه أي اعتقد في قلبه أنه لا معبود بحق إلا الله وآمن بجوارحه أي إن قاد لهذا المعنى فعبد الله وحده وترك عبادة غيره هذا معنى الإيمان بالله فلو أن رجلا مثلا قال أنا أؤمن بالله ولكن أقر بلساني أنه لا معبود بحق إلا الله أما في قلبي فلا يهمكم فيه أعتقد أن غير الله يعبد أو لا يعبد هذا الشيء لا يهم وانما المهم ان اقر بلساني انه لا معبود بحق الا الله فهل يسمى هذا مؤمن ما يسمى مؤمن لا يسمى هذا بمؤمن لانه لم يأتي بالايمان الذي طلبه الله رب العالمين من العباد ان ياتوا به ولو ان مثلا احدا قال أنا أقر بلساني أنه لا معبود بحق إلا الله أي اؤمن بلساني بالله وأعتقد في قلبي أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل أي أعتقد بقلبي أنه لا معبود بحق إلا الله ثم بجوارحه لا ينقاد لهذا الأمر فيعبد غير الله عز وجل أو يترك جميع العبادات هل انقاذ هذا أو هل يسمى هذا بمؤمن لا ليس بمؤمن لأنه لم يأتي بالإيمان الشرعي المطلوب والدليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله عليكم أن تنتبهوا أن هذه الشعب منها أقوال ومنها اعتقادات ومنها أعمال الجوارح وانظروا هنا في هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيضرب مثالا للأقوال وسيضرب مثالا لأعمال الجوارح. وسيضرب مثالا لأعمال وأقوال القلب، يعني لاعتقادات القلب. يقول اعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل بالجوار. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء محله القلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام. في قوله اعلاها قول لا إله إلا الله ضرب مثالا للأقوال أي أن الإيمان منهما هو قول وفي قوله إماطة الأذى عن الطريق ضرب مثالا للأعمال أي أن من الإيمان ما هو عمل وفي قوله والحياء شعبة من الإيمان ضرب مثالا للاعتقادات وهو هذا الاعتقاد وهذا العمل القلبي وبعض أهل العلم يقول أن الإيمان قول وعمل. قول وعمل ماذا يقصدون بذلك يقصدون قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب وهذا اختلاف يسميه اهل العلم هو اختلاف في اللفظ فقط اختلافت الألفاظ لكن المعنى واحد الإيمان قول باللسان وقول بالقلب قول القلب هو النية والإخلاص وعمل الجوارح وعمل القلب عمل القلب هو التوكل والخوف والرجاء إلى غير ذلك من أعمال القلوب فهذا كأن نقول مثلا الشرك ثلاثة أقسام شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي ومنهم من يقول الشرك على قسمين شرك أكبر وأصغر ويقسم الأكبر إلى ظاهر وخفي ويقسم الأصغر إلى ظاهر وخفي فيختلفون في الألفاظ فقط كذلك هنا قول وعمل القول ينقسم إلى قسمين قول اللسان وقول الجوال للقلب والعمل ينقسم الى قسمين عمل الجوارح وعمل القلوب فلا تتريب بذلك فليس الإيمان نطق باللسان الإيمان ليس نطق باللسان فقط كما تقول طائفه من هذه الامه تسمى بالكراميه وكذلك لو كان نطقا باللسان ها. المنافقون نطقوا بأنسلتهم هل اعتقدوا بقلوبهم ما اعتقدوا بقلوبهم هل ينفعهم هذا النوع ما ينفعهم هم في الدرك الأسفل من النار وكذلك ليس اعتقادا بالقلب فقط ليس اعتقادا بالقلب فقط كما تقوله الاشاعره الاشاعره يقولون الإيمان هو اعتقاد القلب ولو لم يكن النطق والعمل بالجوارح يكفي الاعتقاد فلو كان هذا صحيحا لكان أبا جهل مؤمنا ولكان أبا لهب مؤمنا ولكان أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا بهذا التعريف. لماذا؟ لأن أبا طالب قال علمت أن دين محمد أو أن أحسن الأديان دين محمد اعتقد هذا الأمر واعتقد في قلبه أن دين محمد هو أحسن الاديان ولكن ما نفعه ذلك واعتقد بقلبه أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من إفراد الله بالعبادة اعتقد أن ذلك صحيح لكنه لم ينطق بلسانه ولم يترك جوارحه عبادة غير الله جل في علا فتبين أن الإيمان ليس اعتقاد فقط وإنما هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوال كذلك الإيمان ليس نطق باللسان واعتقاد بالقلب وترك للأعمال لا. وهذا تقوله طائفة من هذه الأمة تسمى في الفقهاء مرجئة الفقهاء وممن غلط في ذلك إمام في الدين وهو الإمام أبو حنيفة قال أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وإنما يكفي القول والاعتقادات أما الأعمال فيتفاوت فيها الناس وهي دليل على تفاوت الناس في هذا الدين وبمراته الدين ولكن لا يدخلون الأعمال في ذلك فلو أن رجلا مثلا ترك عندهم جميع الأعمال وجاء بقول اللسان واعتقد بقلبه كان عندهم مؤمنا تام الإيمان وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإيمان مبني على القول والاعتقاد واللسان مما استدل به مرجئه الفقهاء قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قالوا ذكر الايمان وحده وذكر العمل وحده وفرق بينهم بالواو فرق بينهم بالواو قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قال الإمام أبو حنيفة إذن الأعمال ليست من الإيمان لماذا؟ لأن العطف العطف بالواو في الأصل للمغايره لما تقول جاء زيد وعمر عمر ليس بزيد واضح كذلك هنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ففرق بين الإيمان والعمل ففرق بين الإيمان والعمل قالوا هذا دليل على أن العمل ليس من الإيمان ولكن هذا ليس بصحيح لماذا؟ لأن العطف وهو هنا بالواو هو في الأصل نعم للمغايره ولكنه قد يأتي لعطف الخاص على العام يكون الشيء يذكر شيء معين ثم يعطف عليه شيئا منه لبيان قيمه ذلك الامر واضح نضرب مثالا على ذلك يقول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين لما تقرا هذه الايه تقول قال من كان عدوا لله وملائكته ثم قال وجبريل وميكال لو طبقنا القاعدة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة لقلنا إذا جبريل وميكال ليس من الملائكة أليس بصحيح؟ ماذا عطف جبريل وميكال على الملائكة وفرق بين الملائكة وجبريل وميكال بالواو قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان قال أهل العلم هذا عطف الخاص على العام فإن جبريل وميكان من مجموع الملائكة لكن لماذا يعطفهم ولماذا يعيد ذكرهم قالوا لأجل قيمتهم بين الملائكة وعلو شأنهم وشرفهم بين الملائكة فكذلك قوله وعمل الصالحات عطف العمل على الايمان ليس لانه خارج من مسمى الايمان لا بل هو من الايمان وهو اشرف شيء واشرف الاشياء واعظمها في الايمان واضح ان شاء الله وحديث الايمان بضع وسبعون شعبه دليل واضح وكافي هذا الايمان هل يزيد وينقص هل يزيد وينقص لا؟ <تصفيق> الإيمان يزيد وينقص. إذا قلنا أنه نعود قرينا تعريف الإيمان، أهل السنة والجماعة يقول أن الإيمان أمر وعمل واعتقاد. كذلك الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن سترون الفرق بين أهل السنة والخوارج في هذا الامر سترون الفرق بين أهل السنة والخوارج في هذا الأمر أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقال والخوارج يقولون الإيمان كذلك قول وعمل واعتقال أهل السنة ماذا يقولون يقول الإيمان يزيد وينقص الخوارج يقولون لا يزيد ولا ينقص وكذلك المرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص وكذلك الاشاعره يقولون لا يزيد ولا ينقص الايمان وإنما هو كتلة واحدة أولا المرجئه لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص قالوا لأن الشيء الذي في القلب كما هو لا يتغير وإنما الذي يتغير هو الأعمال يتفاوت الناس في الأعمال. أليس كذلك وهم يخرجون الأعمال من الإيمان لذلك عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما الأعمال هي التي تزيد وتنقص وإذا الناس بحسب مراتبهم في الأعمال أما أصل الإيمان في القلب فهذا قالوا لا يزيد ولا ينقص واضح الخوارج ماذا قالوا قالوا كذلك الإيمان لا يزيد ولا ينقص لماذا لأن عندهم الاعمال الأعمال التي هي من مسمى الايمان يجب على كل مسلم ان ياتي بالاركان والواجبات منها فلو فرط في واجب كان كافر او لو وقع في كبيره كان كافر وكان خارجا من مله الاسلام فعندهم اما ايمان او كفر اهل السنه عندهم إيمان خالص كامل وعندهم إيمان ناقص وعندهم إيمان مختلط بفسق لأنه يكون مؤمن في أصله ويأتي باركان الإيمان الأصلية وأما الواجبات قد يفرط في بعضها وقد ياتي ببعض الكبائر فيكون ناقصا في إيمانه ما هو الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا بماذا زاد الإيمان؟ زاد بسماعهم للقرآن زاد بالطاعات وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وكذلك يقول الله تبارك وتعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون زاد ايمانهم لاجل ان هذه السوره انزلت وفيها علم جديد يزيد به المعرفة الله عز وجل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى هذا دليل زيادة الإيمان ما هو دليل نقصان الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لن يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا قال أضعف الإيمان يعني هناك إيمان ضعيف وهناك أضعف منه صحيح أم لا هناك إيمان ضعيف وهناك أضعف منه أي أنقص منه كيف ينزل الإنسان من الإيمان الضعيف إلى الذي هو أنقص منه بالمعاصي بالذنوب وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها ألصارهم وهو مؤمن هل السارح كافر لا هل الزاني كافر لا هل شارب الخمر كافر لا لماذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني انتفى عنه الإيمان وبقي في الإسلام فنقص إيمانه نقصان كبيرا نقص إيمانه نقصان كبيرة كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدثه عن ربه جل في علاه كما في صحيح البخاري أخرجوا من النار من كان في قلبه مفقال حبة من خردل من إيمان مفقال حبة من خردل من إيمان فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ينقص ينقص حتى يبلغ من نفقال الحبة بل إنه ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء فيدخل الإنسان في الكفر يقول الله تبارك وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فالإيمان ينقص, ينقص حتى يصل الى لا شيء وبعد ذلك انتقل الإنسان من الإيمان والإسلام إلى الكفر بالله تبارك وتعالى أركان الإيمان ستة أركان الإيمان والاركان هي المباني والفزس والأعمدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وقال كما في صحيح مسلم بني الاسلام على خمس وهذه الخمسه نسميها اركان الاسلام وهي المباني والاسس كذلك اركان الايمان هي مبانيه واسسه فاذا ضاع ركن واحد من اركان الايمان ذهب الايمان كله وقد عرفنا الركن الركن هو ما يقوم عليه ماهية الشيء واذا فقد الركن فقد ذلك الشيء وهو داخل ذلك العمل وأما الشرط الفرق بين وبين الركن هو أن الشرط يكون خارج الشيء الآن الآن لما قلنا أن الإيمان مبني على ثلاثة أسس قول وعمل واعتقاد. أليست هذه أركان الإيمان مباني الإيمان الأصلية العظيمة لو تخلفت جميع الأعمال لبطول الإيمان ولو تخلفت جميع الأقوان لبطول الإيمان ولو تخلفت جميع الاعتقادات لبطول الإيمان أسألكم القول قول اللسان هو ركن من أركان الإيمان أم لا نعم لأنه داخل الإيمان كذلك الاعتقاد بالقلب هل هو ركن من اركان الإيمان أم لا؟ نعم ركن كذلك أعمال الجوارح هل هي ركن من اركان الإيمان أم لا؟ نعم هل يصح الآن أن نقول العمل شرط صحة أو شرط كمال للإيمان؟ الشرط خارج الشيء الشرط خارج الشيء وكثير من الناس يدنبنون حول هذا الأمر العمل شرط صحة او شرط كمال؟ فإذا قلت له شرط صحة قال طيب إذا قلت له شرط كمال قال أنت انتحلت منهج المرجئه والآخر إذا قال شرط صحة قال لو أنت انتحلت منهج الخوارج إلى غير ذلك من الخصام والاصل أن العمل ليس شرطا في الإيمان هو ركن من أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به لا يقوم لا يقوم الإيمان إلا به شرط صحة وشرط كمال إذا صدرت من عالم علماء أهل السنة من عرفوا بسلامة المعتقد وحسن المنهج فإنه يقصد بها معنا في ألهانه صحيح وأما إذا صدر مثلا رجل من المرجئة قال العمل شرط كمال قلنا هذا مرجئ وإذا راينا إنسان معروف بأنه ممن يكفر بالكبائر وقال العمل شرط صحة قلنا هذا قول الخوارج وأما إذا صدر من علماء أهل السنة فإنه يلتمس لهم المخارج يلتمس لهم المخارج ولكن الأصل كما قال العلماء انه لا يفتح هذا الباب لأن قولنا العمل شرط صحة في الإيمان فتح الباب للخوارج والعمل شرط كمالا في الإيمان فتح بابا للمرجئه فيقول الإنسان أن العمل ركن من اركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به يعني لو فقد الجميع من ترك الأعمال كلها كان كافرا بالله عز وجل ولو كان عنده الاعتقاد الصحيح والقول الصحيح أركان الإيمان ستة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإيمان بالقدر خيره وشره ثم قال المرتبه الثالثه الإحسان وهي ركل واحد وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من عنده مثل فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان الإحسان على قسمين إحسان في العبادة وإحسان في المعاملة إحسان في العبادة وإحسان في المعاملة الإحسان في العبادة كما فسر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل فلما سئل اخبرني أخبرني عن الإحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهذا من اسس هذا الدين وهذا الاحسان تلاحظون ان فيه امراه الامر الاول ان تعبد الله كانك تراه الامر الثاني فان لم تكن تراه فانه يراك وهذا مقام إحسان مقام عالي الأمر الأول فيه أن تعبد الله كأنك تراه هذا يسمى بمقام المشاهدة مقام المشاهدة والثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك يسمى بمقام المراقبة أن الله يرقبك ويراك وأما الأول وهو ما قام المشاهدة وهو أنك لما تقوم بعمل فكأنك ترى الله عز وجل في عملك ذلك كأنك ترى الله تبارك وتعالى كأنه أمامك تراه بعينيك إذا كنت ترى الله عز وجل أمامك بعينيك كيف ستكون عبادتك ستكون عظيمة جدا ولكن هل نرى الله؟ لا نرى الله عز وجل في الدنيا الله لا يرى إلا في الآخرة قال الله عز وجل لموسى عليه السلام إنك لن تراني لن تراني موسى عليه السلام لم يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه يعني هناك نور يحجبني عنه فكيف أراه قال نور أن أراه يعني هناك نور والله عز وجل حجابه النور حجابه النور والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه تبارك وتعالى بعم عينيه وانما من اثبت الرؤيه فهي رؤيه فؤاد وليست رؤيه حقيقيه في العينين والله تبارك وتعالى يرى في الاخره يرى في, الآخر يرى في عرصات القيامه ويرى في الجنه وهذا ان شاء الله مبحث سنأتيه في شرح العقيدة الواسطية من الله إذن مقام الإحسان على قسمين أو مرتبة الإحسان هي رقم واحد ولكنها على قسمين فيها أمران الأمر الأول أن تعبد الله كأنك ترى يسميه العلماء مشاهدة مقام المشاهدة مشاهدة ماذا الذات لا مشاهدة الصفات مشاهدة صفات الله تبارك وتعالى فلما تقف بين يدي الكبير بين يدي أو تقف بين يدي العليم أو تقف بين يدي العليم فأنت تستحضر علم الله عز وجل وأنت بين يديه فهو الذي يعلم ما في قلبك فلا يكن قلبك موجها لغيره من مقام الإحسان أو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تحصل على هذا الأمر فإياك ثم إياك أن تفسد إبادتك فاعلم أن الله يراه وإذا أردت أن تقدم على معصية فاعلم أن الله يراقبك ويراه وهذا يسمى بمقام المراقبة وأما الإحسان في المعاملات فهو إحسان للخلق الأول إحسان مع الخالق والثاني إحسان للخلق وهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقه الوجه بذل الندى بذل الخير وكف الأذى وطلاقة الوجه هكذا فسره العلماء بذل النداء سواء بالقول أو الجوارح باللسان أو الجوارح بذل النداء بالكلمة الطيبة بالإعانة أن تعين أخاك بجوارحك كف الأذى أن تكف أذى لسانك وأن تكف أذى جوارحك عن غيرك هذا من الإحسان للخلق وطلاقه الوجه أن تكون طليقا. أمام الناس وجهك لست عبوسا تجد من الناس عبوسا ليلا النهارة عن هذا من الإحسان؟ أو تجد من الناس من لا يحسن لغيره قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فالإنسان مطالب أن يقول للعباد الكلمة الطيبة وأن يقوم لهم بالأعمال الطيبة هذا مقام الإحسان كذلك أن يكف عنهم الأذى أذى اللسان وأذى الجوارح كذلك أن يكون طليقا بوجهه ها هل يحتاج الإنسان في بعض المواضع إلى أن لا يكون طليقا بوجهه؟ يحتاج ولكن الأصل طلاقة الوجه في انكار منكر مثلا فالانسان قد يغضب النبي عليه الصلاه والسلام كان يغضب اذا انتهكت محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه قط ابدا وانما متى يغضب اذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى فوقتها يغضب بعض الناس يقولون انتم تتحدثون عن الاحسان ومنه كف الأذى فكيف تقطعون يد السارق أليس هذا أذى والهذا إحسان وكيف تقتلون قاتل النفس هل هذا إحسان أصبح ليس بكفا من أذى وإنما هو الأذى بعينيه يقولون هذا الكلام ويلبسون على الناس يلبسون على الناس فماذا نقول لهم ان هذا هو ابلغ الاحسان واعلى لماذا لان في قطع يد السارق احسانا له ولغيره اما الاحسان له فانه يطهر ذنوبه ويقام عليه ذلك الحد في الدنيا فلا يعاقب عليه الاخر البته واما الاحسان للخلق هو انه اذا راه غيره في هذه الحاله فإنه سيكف عن السرقة اما يعطى شر شهر بعد ذلك يحب يرجع للحبس مش ياكل لانه وجد الاكل الطيب في السجن لما تضيع حدود الله عز وجل وتضيع الاحكام الشرعيه يكثر الهرج ويكثر القتل ويكثر الفساد ترون يكثر الفساد القتل الجرائم ترونها صباح مساء أصبحت يعني وأصبحوا كانهم يستهينون بها ويبثونها بين الناس حتى تكثر هذه الجرائم ياتونك في التلفاز على اعين الكبار والصغار ويبثون لك الجريمه وطريقه القيام بها حتى أن الجاهل يتعلم من تلك الجرائم ويظنون أنهم يصلحون وهم يفسدون هذا نشر للفاحشة هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين ويدخلون على المسلمين بالنصح والأصلاح بين الناس هذا باطل إياكم. العدو العدو لا يكون صديقا أبدا العلمانيين واليساريين لا يكونون اصدقاء للمسلمين ابدا ولو اظهروا المحبه في الظهر هي من وراء ذلك امور كثيره حتى ان والله في بعض البلدان الكافره كثير من الجرائم التي حصلت لما بحثوا كيف فعل هذا الشخص وجدوا انه قد راها في فيلم وطبقها على ارض الواقع فاليوم ينشرون هذه الجرائم في هذه المنوعات او في هذه الاشياء ينشرونها بحجه بيان الحقيقه وبحجه البحث عن القاتل او السارق ولكن من وراء ذلك فساد عظيم فيتعلم من بعدهم طرق للقتل وطرق للفساد وربما يستهين الناس بماذا له بهذه الاعمال حتى أنه لما عرضوا السجن النساء لماذا يعرضونهم حتى يعني تستهين النساء بالمنكرات تشرب الخمر ما هي يعني تشرب المخدرات ما الإشكال تزني ما الاشكال الإشكال تتعلم النساء تهون علينا هذه الأمور الوالد يرى أن الأمر كثير من النساء بالسجن ما هي ولو بابنك فعلت هذا الأمر فلنحذر ولو أقيمت الحدود الشرعية لما رأيتم هذا الفساد لما رأيتم هذا الفساد لو تقاموا أي قامت الحدود الشرعية هو إحسان للخلف إحسان للخلف إذا قتل القاتل يطهر من الذنوب والمعاصي وكذلك من بعده يكون مرتدعا ويرضع من بعده كذلك يشب صدور أولياء الدم فتجد من الناس يقول لك لم يشفى صبري إيا بموت من قتل ابنه أو بموت من قتل واحد يقول لك سبحان الله هذا يعني تشدد تقتلونه لعله يتوب نحن نطلب التوب من الله عز وجل له. بل بالعكس نحن نطائره من ذلك الذنب وإيش لعله يتوب وأولياء الدم ماذا تفعل فيه ما تفعل في اولياء الدم وبعد ذلك تصير حروب ويقولون ان الاحسان ضد هذا بل الاحسان هناك اولا تطهيرا قاتلا وردعا لمن وراءه وكذلك ليشفي صدور اولياء الدم وكذلك تطهيرا للامه من هذه الجرائم هذه الجرائم ونسال الله عز وجل أن يولي على هذه البلاد من يقيم فيها حدود الله تبارك وتعالى اذا هذا هو الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك فهو على مقامين مقام المشاهدة والمراقبة وهناك إحسان آخر وهو الاحسان للخلق وهو بذل الندى وكف الاذى وطلاقه الوجه وذكر ادله على ذلك ذكر أدلة على ذلك قال قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله تبارك وتعالى وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وفي آخر الآية ماذا قال؟ قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تفسير هذه الآية هي الآية التي قبلها أو قبل قبلها قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا تقوى التقوى أن تعاقب بمثل ما عوقبت به لا تعتدي لا تزد على ذلك السن بالسن العين بالعين والاذن بالاذن والجروح قصاص من الناس من يضرب صديقه في رأسك فتذهب مجموعة فتضربه يعني من رأسه إلى ساقه هل هذا عقاب بمثل ما عقبتم به ها؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به فسرها بقوله تعارق إن الله مع الذين اتقوا هذا تقوى ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الصبر والعفو هذا احسان هذا احسان لكن العفو هل يكون في حدود الله لا يا تقول يؤتى بالقاتل فنعفو عنه فيسمى محسن لا بل هذا قد يصل بالانسان الى الكفر بالله رب العالمين قد يصل به الى انه يحكم بغير ما انزل الله عز وجل إذا وصلت الحدود أو إذا وصلت القضية إذا قائم على الحدود فلا عفو في ذلك لا عفو وقتها أبدا وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم مقام المراقبة وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قيل وتقلبك في الساجدين أي وتقلبك بين الناس في سجود وقيل أي أنك تنتقل نطفة من رجل إلى رجل وأنت تتقلب في هؤلاء الرجال الساجدين كانوا يسجدون لله ويسجدون لغيره جل في علاه وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تدلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه فالله يراقبك أينما كنت يراك أينما كنت وهو الذي يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت في اعضائها ويرى نياق عروقها بعيانه ويرى خيانات العيون يلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان دليلها ما هو حديث جبريل المشهور وهذا سنشرحه إن شاء الله في الاربعين النووية المرة القادمة بإذن الله نكمل أصل الثالث وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو نسأل الآن ما هو الإسلام إسلام تلاهب التوحيد ونقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله ما هي مراتبه ثلاثة إسلام هو الإيمام ما هي أركام الإسلام كذا وكذا أركام الإيمان كذا وكذا أركام الإحسان كذا وكذا فإذا أردت أن تعلم أهل بيتك وتعلم أبنائك الإسلام تقول لهم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد اول شيء تعلم لأبنائك التوحيد والإنقياد له بالطاعة تعلمه أنه دائما ينقاذ الله عز وجل والبراعة من الشرك تعلمه أن يبغض المشركين وأن يكرههم وأن يكفر المشركين لا يكفر المسلمين ان يكفر المشركين الذين يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ولو قالوا لا اله الا الله تعلم هذا ابنك حتى يكون له بغض في قلبه للمشركين ثم بعد ذلك تقول له ان الاسلام له مراتب مرتبه الاولى هي الإسلام وهي الاعمال الظاهره ويجب عليك ان تصلي وتصوم وتحج وكذا وكذا الايمان يا بني تؤمن بالله وهذا الإمام الله سنأتيه إن شاء الله ونفصل في هذا الأمر الإمام الله وتعرفوا ما هي الملائكة ما هي الملائكة لعله يذهب بروضة اسمها روضة الملائكة ويظن أن الملائكه هم صحابة لأبو العام يظن هذا تعرفوا ما هي الملائكة كذلك إلى آخر هذا الأمر وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلا وصحابه والسلام عليكم